الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا يعتدلوا أ ق ي م و ا صفوفكم وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 تعبدون من دون من فابتغوا عند, عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب أ م م م ن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 والذين كفروا ب آ ي ا ت الله ولقائه أولئك و اولئك ل ذ ي ن ك ف ر ا بآيات ا ل ل ه و ق ا ه أ و ل ئ يئسوا من ر ح م أولئك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 ف ي ذ ل ك ل و ر م ا ت ل ق و م ي 「そして私は私のことです」 Oh.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 ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم اسماء له ل الله في ن ب و و ة ا ك ت ت ا ا ب و ي ن أجره في ا ل د ن ي ا م و س و ا ل ن ا ل س ي ل ل ع ل ل ا س ل ا م